السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم على من نبينا بعد اللهم صل وسلم و زد على ذلك على طول ذكر ديننا محمد اللهم اجعل حبيبنا اللهم اجعلنا في ان ما انا فلستوا قالوا وقالوا بلد ثم تبعته التقديم عمري يوم قمت من يوم في الصوم في رحل قومي فاجاء الملك فكتب أربع دنان أجر انسبق عمل شقي من سعيه من هذه الجنه او منها ثم بعد ذلك تقدير حولي هذا فهم في ليلة القدر في هذه في الليلة يؤتد ما سوف تفعله على مدى عام كامل ثم بعد ذلك يخرج تقدير يومي كل يوم هو في شم وهنا الناس في منزلة الإيمان بالقدر على سلاسة القدرين الجابرية أهل سلمان. الخذرين قلوا أن الإنسان هو مدرق بكل قوة. لا يفعل شيء إلا بإرادته كاملة وبمشياته كاملة. وأن الله عز من نسبة فرج. وعشان ما يؤرج فيما وقع في القدرية وقع فيما الإنسان اجمل بالريشه في الهواء تقلبها الريح بحيث شاف فالانسان بالنسبه للقدر هو ريشه الاقدار تفعل فيه ما تشهد وحتى الاعمال قولوا إن هذه الاعمال التي نقوم بها انت مجبر ايضا عليها هذا هو كلام جاءت بسور الجماعه الجماعة فجروا وسط بين الفرقتين. وهم عملهم. فالفرقة الاولى والثانيه في النار. القدريه والجبرية في النار من قولنا. بحب. يأتي ان يسونا الجماعة بمعتقد سبيل صحيح. قال ان الانسان مجبر في امور. وهناك امور اخرى بارادته هو بمشهدته امور. بالفعل نقول فالامور المجبر علينا هو اصلا غير مكلف به فلا تتعلق بالتكليف الامور المجبر علينا غير متعلقه بالتكليف زي ادخالات تسافر هي الفائده انس طويله مصير هذه كل هذا انت آه هذه اه اه اه اذي جميل به انت مش قرر ليها. هذه اما امور الاعمال كالصلاة الصلاة والمعنى اشترك الواضح عالي الاعداء. فالرسم يتوقع ان الانسان اراده وله مشي وله قدر وبارادتك انت بمشلتك كما انه لم يشكرك على الطعام. أو ما الله عز وجل لا شكرك على النصر ولا شكرك على الطعام. ما الدليل قول الرب نسأل رسيط. له في حد قربل عشان من انا عايز ان شاء الله تعمل الانضاء في الشارع. في المسألين. في الشارع. كان لدينا الساعة تسعة. قفل مبيضة. والتسعة جاء تسعة بيدي. جاي الساعه عشر يقول لي اتل تقول هو انت اشتغلت عشان اندي قبرة. قال لي لا. انت بول سبت لو كنت اشتغلت. ودي الديته بالكبرى ولله المثل الاعلى <تصفيق> القدريه الاولي ان احنا مصدر الثقوب ومصدر كل الاراده وقال يعلم الاشياء الا بعد وقوعهم يبقى القدريه نفوا عن الله صفات صفه العلم نفوها عن الله عز وجل صفه الحكمه Il ne faut pas m'aider dans le projet. Femme le من سعادتنا. مشيئة الله وإرادة الله وقدرة الله ما زلنا نشعر بالجاذبية والقدرة. سقيت السلسبي الجميل. ألواني. الله وإرادة الله وقدرة الله مدركة لكل كماله ولكل مشروع. فالله ألا يعلم من خلق? ألا ايه? ألا ايه? لا, أنا إيه؟ لا. لا. لا مش مخصوص كويس يسعونه. يا c'è il glambato glambato يبقى يشبش من يبقى, يبقى. طاقة واحدة. ما رفتش على شيخ يقرر اه ما رفتش معه. ما ما تسمع شيخ. فازاي تختش? ازاي? انت هنا الإرادة مرورة. لكن مفيش قد ترى انها تحول انها دي لمشيها حياتيا وتفعلا تقرر في صدر القرآن. فاخد بالفي الله المسلمة لو اجتمعت المشيئه مع القدره في ذات الله عز وجل المشيئه مع القدره اجتمعوا يبقى ده في مواقع يبقى ده في حدا حصل يعني يقول مثلا ابو محمود ربنا تركه ابو محمود يبقى انت ده ثمن يؤدي المشيئه والقراءه المشيئه والقدره لسه لم تتلازم عشان اسمائه فالمشيئه بس موجوده لان ربنا كتب ان في اسماء موجوده فلما تتحد المشيئه مع قدره الله عز وجل يحصل ايه ان اسمائه فخذوا غيره الحقيقة اللي وقعت يبقى اتحدت مشيئه الله عز I'm not فصلت القدرة عن المشيئة. فيما لم يقف. ليس لعجز منهم تعالى الله ذلك لكن لأنه لم يشهد. لأنه لم يشهد. لو نشاهده نصنف الهاتفين. المرتبة السابقة من مجهة الله النافذة وقدرته الشاملة. وهما متنازمتان. المشيئة والقدرة متنازمتان. من جهة ما Now, no. what وخلق من آب خلقهم قلقة وهم في أشراف آبائهم. دليل على العلم الآب. أذل العلم الآب أذل. ما وجه القديم والعلم وفيه قال صلى الله عليه وسلم: عن من طال العلم العقيده العقدة الحوين القدري يعني القدري اقول يا عم إلا بعد حدوث الاشياء طبعا يا بني من قبل ان نبراء يعني كتب في كتابه ان نتوهم توصل الواقع وفي صحيح قال ان يصوموا الله ويقولوا ان يكونوا قدرات الله ان ان يكونوا قدرات الله الله الشراعه طبعا شغله بس ما يكونش فيه مايه و هذا ينام مخير في الامور و مسير في الامور الاخرى و انه مخير في الامور الاخرى ان اراده الله ومشيئة الله وقدرة الله, الله, الله ليس مهيمنه عليه و ارادته و مشيئه لا تنفعك انت هو و مشيئه الله و ما الله مهيدي أمني نوعي وباستشعر القيامي ونتشاكون إن لم يشاء الله فمشيئته وإرادته وقدرته فنضع لمشيئة وإرادة وقدرة الله عز وجل ثم أطلع. Amen. Why I don't know. اراء فعال العداله للحاكم لو قلت راى يبقى في صحيح يبقى في صحيح في مؤتمر صحيح لو قلت خالد يبقى مؤتمر الحواس صحيح تمام او في حاله المسلم صحه كصحه لا نعلم المخالف لكن هنا النقطه مشان نقول في الامام الايه قال ولي في خلط افعال بقيت. يعني يقول ده الصح and yes. et il n'y a pas معنا y وبحسبها ملفوا وعليها يثابون ومعطرون ولد يكفون كلا. تقول كلا. واحد هو لما يكون ليس ممكن في قدره الله ان يجعل كل عباده مؤمنين طائعين مع حدته لذلك. يعني مو عايز يقول هو عايز كل العباد المؤمنين. نقول mais c'est à réserve, quoi qu'est-ce que